I'm بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الهلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات وظن داود أنما Om mm -hmm. Yeah. No. <laughs> إذا سميته ونفعت فيه من روحي Mom, the